بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهدي الله فلا نذل له ومن يزل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلقى يا أيها الناس تبوا ربكم الذي خلق التابعين وعن التابع التابعين وعن كل من تبعهم من المسلمين بالإحسان وبالاتباع لما جاء به رسول الإسلام لا يؤليهم الله من فضله صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين قوله الحق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا مع شراء للإيمان نزلنا بصدد الحديث عن أركان الزواج أركان النكاح بما فيها المحل وهو الزوج والزوجة والصداق والمهر والولي والإشهاد فالمحل هو الزوج الزوج يشترط فيه أن يكون مسلما وأن يكون متدينا وأن يكون متخلقا بأخلاق لإسلام وبأخلاق هذا الدين العظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أو آتاكم من ترضون بنواه وقلقه إذا جاءكم بالأرض وفساد عريض ومن المحل الغال هو الزوجة الزوجات شرط فيها أن تكون من دوات الدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما وغيرهما من كتوب الحديث ودواته في رواية هل كبدات الدين كربت يدهاك إذن هفذ المرأة أن تكون من ذوات الدين وعيضان ألا تكون من المحرمات ألا تكون في عدة فالمرأة ماذا متى عدة من موت زوجها أو من طلاقه إياها فلا يجوز لأحد أن يتعرض لأحد وبالواعد وبالواعد هكذا صراحة حتى تخرج من العدة نعم التعرض أو في نفسه يقول حم تخرج هذه المرأة التي توفي أو تتوفي على زوجها إذا كانت بدات الدين وصراحة من نساب وهكذا يقول في نفسه ستأز... ستزوجها هذا نعم يجوز أو يجوز له وأن يعرض لها معناك أن يقول نراربون في ذات الدين محرمة بحج أو عمره مدمت محرمة مدمت هذه المرأة محرمة بنسوك سواء كان نسوك نسوك عمره أو كانت مثلا محرمة بالحج ففي هذا الوقت لا يزوز لشخص أن يتعرض لها بالخطبة وأن لا تكون في عدة أيضا نطلق لأن ماذا داخل العدة والثانية فهي لازلت زوجة للغير لأن المرأة المطلقة طلقة, طلقة الأولى التي طلقت طلقة الأولى أو الثانية مادمت داخل العدة فهي لازلت زوجة لازلت في عصمة زوجة ومثل ما لا يجد لهذا الزوج الذي يطلق امرأته أن يتزوج بأختيها أو بعمتها أو بخالتها أو لأنها لازلت جوجة ماذا ما تدخل العجة ما خرجت جسمتها من العجة وسيأتي إن شاء الله الحاجة أولا بمعنى أن هذه المرأة التي يشترط فيها الدين ويشترط فيها رتلبي يشترط أن لا تكون من المحرمة التي تكون محرمة بالحج أو محرمتان بالعمرات وأن لا تكون أرضا في عجة من زوجها من طلق زوجها أو من وفاة زوجها وأن رابعة ألا تكون خامسة إذا كان هذا الزوج ما دام كان العده فهي زوجته له ومن ثم له عليها الحق ان يراجعها متى شاء في قول ربنا جل جلاله وبعولتهن احق بردهن في ذلك ما دام الداخل العده ويرجع متى شاء بدون صدق ولا ولي ولا غيظ مثلا لا زالت زوجتك اذا هذه التي تعرضت لم لا تكون من ال ولا بأس بالإنشارة إلى هذه المحرمة ولو على طريق الإيجاب لأن الوقت ضيق ولا يسمحوا في هذا المقام فالمحرمة إما أن تكون محرمة إلى أمد وإما أن تكون محرمة إلى أمد فالمحرمة إلى أمد هي إلى تميض الأبر هذه أخت الزوجة عمة الزوجة خالة الزوجة لا يجوز للإنسان ينجمع بين المقام اخي واختها في قوله تعالى وان تجمعوا بين لقتين وان تجمعوا بين لقتين حرمت عليكم ما هتفوا من علاقات وان تجمعوا حرم عليكم الزوج بين الاخت ولا يجد له ان يجمع بين مراته وعمتها ولا بين المراه وخالتها وهذا يقال المراه حين ترى الرغبه في زوجها مثلا لزوج لزوجته مثل وتراه مصمما هل الزواج بثانيه ولا نسخي اخيه ماذا تقول لها عمتي فلا يجوز له ان يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها في قولنا ريس الله عليه وسلم في الذي اخرجه امام البخاري ومسلم في حديث ابي هريره لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها اما الجمع بين المراه واختها فهذا منصوص في القران وان يجمع بين نقطتين هذا مثلا هو زوجة الاب هذه الزوجة الذي عقد عليها الاب وإن لم يتمتع بها ما قبلها ولا دعبها ولا نعبها ولا دخل عليها ومجرد تم العقد عليها من طرب الاب وتوفي الاب أو مات الاب لا يجوز لي أن أتزوج بمخطوبة آل لزوجتي آل لأنها عليها العدة إذا ما عليها الزوج لم يدخل بها هكذا عليها العدة كذلك تأخذ متى الاستاذ وتريسهم هذه المراه قد عليها الاب مجرد عقد عليها اوثقها واوصيت له هكذا والوالد والصيغه والوارث إلى ذلك حتى زوجة الاب ولكن قبل ما يدخل عليها الاب قبل ما يبني عليها مثل الاب هي مثل ما ماتت لا يجوز لامانه تزوج على لا حدا ما هذا ابي لانها زوجة ابي في تعالى ولا تنكحوا ما نكحا كذلك حليله الاب معناها حليله زوجة الاب حلاء الجموح حليلة والحلي الابن عقد على هذه مثل الزوجة او انت على هذه مثل الابنك فاذا بالابن مثلا يمتنع من الزواج به قلنا لها انا اريدها امراه عاقله فقيل له هذه بنت هوى كانت صغيره يعقل من أمها يجوز لها ان يفتق هذا العقم اذا بقى متخذه بالزوجه بالمره الكبيره المراه وين هذه هند وبنتها بنت هذه هي الام اذا الانسان عقد على الأم ولكن قبل ان يتول بها فقيل له لماذا لم تزوج مثلا بالبنت وليه يقول لها لا تزوج غير قلان انا اريد هذه المراه الكبيره لاكبار مثلا اكبار اسمها وعقلها وانا عندي لكن إذا عقد على الصغيرة لا يجوز له أن يستخل عقد عن الصغيرة بس ويتزوج ما تلبيه إذا ومسمك تسمى ربيبا لا يجوز للإنسان أن يتزوج بابنات زوجته إلا هو طلقت زوجة أو ماتت الزوجة لا يجوز له أن يتزوج مثل بابناتها لكن البنت المصاهرة. أم زوجة الأب ولا تكفح منكها آباؤكم زوجة الإن وحلائل أبنائكم أم الزوجة وأمهات نسائكم بنت الزوجة وربائبكم التي في حجوركم أخت الزوجة هذا الجمع و... و... و... و... و... وانت اجمعوا بين لقتين كذلك عمة الزوجة أو خانة الزوجة لا يجوز للإنسان أن يجمع... عدد. أن يجمع بين المرأة وأختيها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومن ثم إذا طلق الإنسان الزوجة لا يجوز له أن يعقيد على أختها ما دامت هذه الزوجة داخل العدة لأن ما دامت داخل العدة فهي لازلت زوجاته إذا تزوج بأختين قد جمعها بينهم مثل أختين نعم إذا ماتت للزوجة وعندها أختها فله أن يتزوج بها ليدخلها بأختها إلى الدعاء يدخل هذه إلى قبرها ويأتي مثلا بي بأختها مثل. ولكن إذا الله لا يجد أن يتزوج بأختها ولا يجد له أن يتزوج بعمتها ولا بخالتها ولا بابنة أختها ولا بابنة أخيها حتى تخذ من العدة إذا تنظر مثلا هؤلاء هن المحرمات بالمصهر زوجة الأخيرة زوجة ام زوجة بنت الزوجة وهي الرميله اخت الزوجه هذا بالنسبه للجن عمه الزوجه خاله الزوجه هذه بالمصاهره هذه بالمصاهره اما بالنسبه هي الام حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخ وبنات اخت سبعه ايضا هذه أمك لا يجد لك أن تتزوج بها أمهاتكم كذلك أنت عندك زوجة أرضعت بنت صغيرة فهذه البنت التي أرضعتها زوجتك فهي ابنتك لا يجد لك أن تتزوج بها في يوم ما حينما تتزوج لأنهن أخواتك هذه المرأة اللي ارضعتك هي أمك هذه المرأة اللي ارضعتك عندها مثلا بين هي أخته لا يجود لك أن تزوج بها كذلك هذه المرأة التي ارضعتك عندها مثل زوج فزوجها هو أبوك من الراضعة أختها ماذا تقول لها عمتي لا يجود الأم من الرضا كذلك البنت من هذه المرأة حرم عليك أب وكان لي محرمة إلى, إلى أمد إلى, إلى أجوه لمدة المدة هذه المرأة التي أختي الزوجة يجوز لك أن تتزوج بها متى إذا طلقت أختها وخرجت من العدة أو لماتت أختها إذا ماتت يجوز لك أن تتزوج بأختها إذا طلقتها لا تتزوج بأختها هذه هذه الامتين إلى أمد أخت الزوجة أحرم أمد ولكن إلى أمد مادامت الزوجة في العصمة سواء كانت لازالة غير مطلقة أو مطلقة وتوقف العدة كذلك العمة عمة الزوجة مادامت الزوجة هذه المطلقة في العدة أو هي مثل حرم حتى تطلقها وتخل من العدة كذلك أخلت مثل الزوجة فهي حرام عليك توقف طلقتها هو كمخرج من عدة او لم هذه مثلا كذلك الزوجة الإنسان اذا طلق زوجتها يطلقها المرة الأولى ويراجعها ويطلقها ويراجعها ما دم تدخل العدة ويراجعها متشا. طبعاً مثلا من جديد هذه المرأة ايضا هي في عداتها طلقها الغير وهي مثلا في عدات من غيرك في عدات من غيرك هذا المرأة طلقها ولا جالت مثلا لا يجد لك أن تتزوجها المرأة في العدة لا ي... ولكن عندها أمل هم تخرج من العدة من عدة الطلاق ولم يربها مثل زوجها وتذلك خرج من عدة الوفاة فلك أن تجدد عليها مثل الخطبة هكذا هذه مثلا في ذلك راه ما الصوره تقام مثلا في المشامه بحيث الانسان هكذا يتزوج مثلا دي ما حارمه كهذه من حارمه جلا فلامه وهذا ليس ببي مثلا الجاذب الانسان بالمحرمات. هكذا. مثلا بالمحرمات هذا اعلمك فكيتم عمل مثل الاولاد وعاد قلت العمل اذا عدم الاولاد ارى فائده هذه, محرمة هذه مضرورية هذه مضرورية, الإنسان. الإنسان يعني مضرورية الدين أن يعدى أمامة الإنسان إذن هذا ما حلمه هو الزوج سأعطوا فيها ليكون دين دين الخلق لا غير حفظ إن أكرمكم عند الله هأتقاكم. ثم نعامة المرأة أن تكون متدينة وأن تكون من محرمة بالرزا أو من محرمة للنساء أو محرمة بالمصاهرة كما تحرم إلى آمد أو إلى كان إلى آمد محرم تأريدي وكان لي محرمة تحريما شرعيا هي المحرمه تحريبا هكذا عند مثل الاجهاد هي المراه مثلا في العده حرم على السيد يخطبها لا يجوز يوقع انا ماشي بعيد وقسمه تبعا الصوره كذلك حامي في سب الله واكد باليوم لمس الزوجه ولكن الزوجه عندها ديور وعندها كذا وخصها لها واحد التركه الثانيه اي ما العازب الا الزوج خلى فيما تكيانا مشخصوانا وزوجي فالمسيط هذا الوعد لا يجب أن توعي هاكذا لا يجب, يجب. أن توعي وفعل هذا الوعد مثلا الأولاد وقال أن يكون جهة للحكم مثلا هذا مثل الحكم بينما هو داب الإمام ملك لإنسان يدعقب على المرأة وهي مثل في العداء يحرمها على طول أبد عندما بيننا الكبرت لا تمثل الصور منها مثل هذه إذا تمليع بين الزوجين فالزوجة تتحرم طول الأبد إذا الإنسان طلق الزوجة مثلا مثل ثلاث مرة لا تحل له ولكن عندها مثلا هذه غاية حتى تكيحها زوجين غيرا أما إذا أعقد عليها وهي داخل الأزة هكذا ومن هذه القصوص خلمة إمام مالي تحرم عريس حريما تأبيه بيها هذا القاعدة من فقه ما تعجل شيئا قبل إبانه عقم بحرمانه يعني الإنسان لكيقتل مثل مورث بشيره يقتل عمو بشيرته أو يقتل هكذا شيء من الأقاربه ما عنده شو هو من ورثاته كي يتعجل هكذا الميرث يحرم مثلا منه او هذا كل عرض المضبر يقتل سيده ليسور مثلا حرة أو المصالة يقتل الموصية ليأخذ مثلا في ان ان الوصيه لتسمت الى بالmouse وهو يتعجل وما يحرمه من ذلك الشيء الذي تعجله ولازال الحديث ان شاء الله لنا حول مثل هذه الاركان العامل مكرمه وبدله نحمده سبحانه وعلى ما ألعب ونشكره جل أولى وعلى ما ألهم ونشهد أن لا إله الله وحده لا شرك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أصله بالحق بشيرا ونذيرا وجائيا للظهر بإذنه وتراج منيرا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المهاجم الأنصار عباد الله وصيكم بتقوى الله الله فرضو الله عن الخلفاء وراشدين وإلى تمتك بدينك وصرعك القوين يا حي يا قيون وقل لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأسياقنا ولجميع Thank yeah. you.